والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين وبئس المصير وَبِكسصيد ماَا أَصَابَمِْ مُصيدَةٍ إِللاا بإِذنِ الَّ ن أأَصَابَ مصيدَةٍ إِلَّا بإبلا وَمَ يُؤنٍ بَِّهِ يَهذِ قَلْبَ وَمَ يُؤن بَِّه يَهدِ, قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول واطيع الله واطيع الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين وَلَنَبْلُوَنَّكُم فَلَنَعْلَمَ الَّذِينَ مَعَنَا وَلَنَضْبِطَنَّ لَكُمُ الْبَلَاءَ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم يا ايها الذين امنوا ان وَإِن تَعفُ وَتََحُ وَتَوْفِروا فَإِن اللهَّ غَفُور الَّحيِيم وَإِن تَعَفُ وَتََحُ وَتَوْفِ فَإم تَمَّ غَف الحيم إِ مَا أَموالكُم وَأَلادُكُمْ فِتْنَّ امولادكم فتنه والله عنده اجر والله عنده اجر عظيم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 وَمَن يُقْتَضِفُ حَمْدُهُ فَمُلَاكِهِ هُوَ الْمُفْلِحُونَ مَن تُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم والله شَكُورٌ حَلِيمٌ والله شكور الحليم عالم الغيب والشهادة العديد الحكيم عالم الغيب والشهادة العديد الحكيم